ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له <تصفيق> واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن <تصفيق> ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 وهذه الخطبه العاشره في هذه السلسله التي نرجو ان تكون مباركه نافعه ونتحدث في هذه الخطبه عما عقده ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى في كتابه حاد الارواح الى بلاد الافراح في الباب الخمسين حيث عقد فصلا أو بابا في ذكر لباس أهل الجنة وحليهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم ووسائدهم ونمارقهم وزرابيهم وقد قال الله عز وجل ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين وقال الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الارائك قال ابن جرير رحمه الله تعالى السندس انا مجمع جمع واحدها سندس وهي ما رق من الديباج ثم ما غلظ منه وثخ وقيل ان استبرق هو الحرير وأشار ابن قيم الجوزية ومن قول ابن جرير هذا ثم عقب عليه قائلا وقال الطائفة من ليس المراد به الغليظ ولكن المراد به السفيق آه. وقال الزجاج هما نوعان من الحرير آه. أي سندس والاستبرق قال ابن القيم وأحسن الألوان الأخضر وألين اللباس الحرير فجمع لهم أي لأهل الجنة بين حسن المنظر بين حسن منظر اللباس والتذاد العين به وبين نعومته والتذاد الجسم به وقال تعالى ولباسهم فيها حرير قال ابن كثير فالسندس لباس رقاع رقاق قل قمصان وما زر مصراها لما الاستبرق فغليظ الديباج لما فيه بريق وهكذا فرق ابن كثير بين السندس والاستبرق وهذا الذي عليه الزمور نعم أن الاستبرق والغريض من, من الحرير أي ديباج؟ وقال الشيخ ابن وثيمين رحمه الله تعالى في, قو في معنى قوله ثيابا خضراً خصها باللون الاخضر لانه اشد ما يكون راحة لأنه أشد ما يكون راحة للعين ففيه جمال وفيه راحة للعين وهذا ملموس مشاهد في هذه الدنيا فإن العين ومن تشعر بالبهجة ومطقن إنه إذا نظرت إلى الأرض الخضراء إلى الزرع الأخضر فيه بهجة فيه بهجة إلى الروح وللنفس ولهذا اختص به أهل الجنة وقال ابن قيم الجوزيه في قوله تعالى عاليهم ثياب سندس واستبرق تامل ما دلت عليه لفظه عاليهم من كون ذلك اللباس ظاهرا بارزا يجمل ظواهرهم ليس بمنزله الشعار الباطن الشعار الباطن اي الثياب الداخليه بل الذي يلبس فوق الثياب للزينه وللجمال وقال الله عز وجل وجزاءهم بما صبروا جنه وحريرا قال ابن كثير قوله جزاهم بما صبروا اي بسبب صبرهم اعطاهم ونولهم ان مو بوؤهم جنه وحريرا اي منزلا رحبا وعيشا رغدا ولباسا حسنا وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في الفتح القدير ادخلهم الجنه وألبسهم الحرير ولباس اهل الجنه نوعا عوضا عن تركه في الدنيا امتثالا لما ورد في الشرع من تحريمه ثم قال ابن الخيم بعد ذلك وها هنا مسألة وهذا موضوع ذكرها وأن الله سبحانه أخبر أن لباس أهل الجنة حرير وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة هذا متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه من حديث عمر ابن الخطاب. فقال ابن القيم قد اختلف في المراد من هذا الحديث فقال الطائفة من السلف والخلف إنه لا يلبس الحرير في الجنة أي الذي لبسه في الدنيا ويلبس غيره من الملابس <تصفيق> قال وأما قوله تعالى ولباسهم فيها حرير من العام المخصوص أي أنه يخص به من لم يلبسه في الدنيا وقال الجمهور <تصفيق> هذا من الوعيد الذي لحكم حكم امثاله من نصوص الوعيد التي تدل على ان الفعل مقتضي لهذا الحكم وقد يتخلف عنه لمانع وقد دل النص والاجماع على ان التوبه مانعه من لحوق الوعيد وهو يمنع من لحوقه ايضا الحسنات الماحيه والمصائب المكفره ودعاء المسلمين وشفاعه من ياذن الله له في الشفاعه فيه وشفاعه ارحم الراحمين الى نفسه فهذا الحديث نظير الحديث الاخر من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخره فيكون على هذا المعنى الذي ذكره الجمهور لباس الحرير في الدنيا او شرب الخمر إحنا هذا يعد كبيره من كبائر الذنوب وذكر الوعيد وما في فاعلها أنه يحرم منها في الجنة أي من لبس الحرير يحرم من أن يلبسه في الجنة وعلى قول الجمهور هذا الوعيد قد يتكلف للأسباب المذكورة في النصوص الأخرى ومن هذه الأسباب أن يتوب إلى الله من هذا قبل أن يموت وهذا بلا شك متعلق بمن مات على التوحيد أي من مات موحدا لم يشرك بالله شيئا لا في الدعاء ولا في الذبح ولا في غيرهما من العبادات فهذا ان لبس الحرير في الدنيا متوعد من لا يلبسه في الجنه اذا دخل الجنه ابتداء او اذا دخلها بعد العذاب في النار فاذا تاب من لبس الحرير فالتوبه تكون سببا في تخلف هذا العيد واذا كان له حسنات غالبة تغلب على هذه الكبيره فان الوعيد يتخلف ايضا وكذا اذا حدث له مصائب مكفره تكفر هذه الكبيرة وهذا كله بلا شك في مشيئه الله وفي علم الله والعبد لا يامن لا يامن مكر الله <تصفيق> وقد اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث انس رضي الله عنه انه قال اوتي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده لمنادير سعد بن معاذ لمنادير سعد في الجنه احسن من هذا وفي حديث البراء ايضا في الصحيحين أنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه لمنادين سعة بن معاذ في الجنة أحسن من هذا والين قال النووي في شرحه على مسلم المناديل جمع منديل بكسر الميم في المفرد اي تقول منديل لا تقل منديل هو الذي يحمل في اليد قال ابن أعرابي وابن فارس وغيرهما هو مشتق من الندل بتسكين الدال من الندل هو النقل لأنه ينقل من واحد إلى واحد وقيل من الندل هو الوسخ لأنه يندل به أي يستخدم في التنظيف وقال اهل العربيه يقال منه تندلت بالمنديل ثم قال النووي قال العلماء هذه اشاره الى عظيم منزله سعد بن معاذ في الجنه وان ادنى ثيابه فيها خير من هذه لان, لأن المنديل لان ادنى الثياب لانه معد لانه معد للوسخ والامتهان فغيره افضل وفي اثبات الجنه لسعد بن معاذ يعني ان كانت مناديل سعد بن معاذ من الحرير وبهذا الحصن وبهذا اللين فكيف بثيابه الاخرى في الجنه لأن المناديل تعد اقل شيء في الثياب فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بالادنى ليدل على عظم الاعلى كما حرم الله ان يقول العبد لوالدي الامر فلا تقوله في فحرم اقل كلمه اشاره الى تحريم الاعلى اه وهذه من الاساليب في في الشرع وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن جريف في تفسيره من حديث دراج ابي السبح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى شجرة في الجنة مسيرة مئة, مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها وهذا الحديث إسناده ضعيف لضعف دراج كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لكن الشيخ الألباني أورد له شواهد في السلسلة الصحيحة يحسن بها فالحديث حسن لشواهده نعم ومن هذه الشواهد ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقا تخلق ام نسجا تنسج فضحك بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل تشقق عنها ثمر الجنة قال ذلك ثلاثا إن ثمار الجنة تتشقق عن ثياب أهل الجنة وهذا من إيش مما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الفرش التي أهل الجنة فقال تعالى متكئين على فرش بطائرها من استبرق فقال تعالى وفرش مرفوعة فوصف الفرش بكونها مبطنة بالاستبرق وهذا يدل على أمرين <تصفيق> نعم أحدهما أن ظائرها أي ظائر هذه الفرش أعلى وأحسن من بطانتها لأن بطائنها للأرض وظهائرها للجمال أي في الظاهر والزين والمباشرة يعني إن كانت البطائن أي باطن هذه التي من الأسفل مصنوعه من الاستبرق فكيف بالظاهر الظاهر يكون أفضل وأحسن هذا أيضا من باب الإشارة بالأدنى على الأعلى واخرج وقال ابن قيم ذلك عن سفيان الثوري عن أبي اسحاق عن أبي هبيرة عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى بطائنها من استبرق. قال هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف بالظهائر ثم قال ابن الخيم والثاني يدل على أنها فرش عالية لها سمك وحش بين البطانة والظاهر وبين البطانة والظهارة أي الظاهر ثم قال واما البسط والزرابي فقد قال تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب وقال تعالى فيها صور مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه ذكره شيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال الرفرف رياض الجنة والعبقري وعطاق الضرابي وذكر إسماعيل بن علي عن أبي رجاء عن الحسن أنه قال في هذه الآية هي البسط وأهل المدينة يقولون هي البسط أي هذه الرفرف وهذا الاثر سندهه صحيح اخرجه ابن جرير في تفسيره والدنيا في صفة الجنة بسنة صحيح ثم قال ابن القيم واما ان مارق فقد قال الواحدي وهي الوسائد في قول الجميع واحدها نمرقة نمرقة بضم النور حكى الفراء نمرقة نمرقة بالكسر مكسرها بمعنى البسط والتنافس واحدها زربيه في قول جميع اهل اللغه والتعبير ومبسوطه مبسوطه منشورة آه. ثم قال واما الرفرف في قوله تعالى متكئين على رفرف القدر قال الليث يضرب من, يضرب من الثياب خضر تبصط آه. وقال أبو عبيدة الرفارف البسط ثم قال ابن القيم أصل هذه الكلمة من الطرف أو الجانب فمنه الرفرف نعم في الحائط الذي يكون في جانب الحائط ومنه الرفرف وكسر الخباء وجوانب الدرع وما تذل منها واحده رفرفه ومنه رفرف الطير إذا حرك جناحه حول الشيء يقال رفرف الطير إذا حرك جناحه حول الشيء يريد أن يقع عليهم والرفرف ثياب خضر يتخذ منها المحابس الواحده رفرفه وكل ما فضل, ما فضل من الشيء فثني وعطف فهو الرفرف كل ما فضل من الشيء فثني اي تم ثنيه وعطف يقال له رفرف فهذا الرفرف الذي يعد شيئا يعني بسيطا في الدنيا يكون في الجنه من هذه بهذه الصفر وفي حديث ابن مسعود في قوله عز وجل لقد رأى من ايات ربه الكبرى قال را رفرفا أخضر سد الافق وحديثه في الصحيحين اي رأى من جناح من اجنحه جبريل عليه السلام هذا الرفرف الأخضر الذي سد الأفق الذي ويعد من من من جناح جبريل عليه السلام فهذا معنى الرفرف في قولي عز وجل متجهين على رفرف الخضر عبقري الحسان ويأتي معنى العبقري فيما يلي إن شاء الله تعالى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 ونذكر الان معنى قوله وعبقري حسام <تصفيق> قال ابن القيم واما العبقري فقد قال ابو عبيده وابو عبيده اسمه معمر بن مثنى قال كل شيء من البسط عبقري كل ما يبسط يقال عنه عبقري وانما أصل هذا فيما يقال له نسبة إلى عبقر وهي أرض يسكنها الجن وقال أبو الحسن الواحدي وهذا القول هو الصحيح في العبقر وذلك أن العرب إذا بالغت في وصف شيء نسبته إلى الجن أو شبهته بهم ثم قال وذلك انهم وذلك أنهم يعتقدون في الجن كل صفة عجيبة لهم <تصفيق> يأتون بكل أمر عجيب ولما كان عبقر معروفا بسكناهم نسبوا كل شيء يبالغ فيه إليها يريدون بذلك أنه من عملهم أي من عمل الجن وصنعهم هذا <تصفيق> والأصل ثم صار العبقري اسما ونعتا لكل ما بولغ في صفته يعني استخدمت العرب نسبة العبقري إلى عبقر وهي أرض الجن إذا أرادت أن تسمي الشيء العجيب او ان تسمي الشيء المبالغ فيه فتقول عن فلان مبالغه عبقري اي انه ياتي بالاشياء العجيبه المستغربه نسبه الى الجن انهم كانوا يعتقدون ان الجن هي التي تاتي بهذه الافعال العجيبه كانوا يعتقدون في الجن وهو معلوم أن العرب كانت تعبد الجن، من دون الله وكانوا إذا نزلوا واديا من الوديان استعاذوا بسيد هذا الوادي وكان يعتقدون أن لكل واد سيد أن لكل واد سيدا من الجن. فمن هذا الباب قالوا عبقري وكما قال أبو عبيدة اطلقت هذه على البسط التي تفرش فالله عز وجل خاطب العرب بما يعرفونه من اللغة فقال سبحانه متكئين على رفرف الخضر وعبقري أي بسط حسان أي بسط عجيبة عجيبة المنظر من حسنها وجمالها آه فهذا هو نعيم أهل الجنة آه في اللباس والبسط والفرش وما يتكئون عليه في جنات النعيم ف هذا مما ينبغي أن يشمر له المشمرون وأن يسعى إليه الجادون الذين قد أدركوا حقارة هذه الدنيا أنه لا نساوي عند الله جناح بعوضا فالذين يسعون إلى نيل الولايات وإلى نيل الأموال بالطرق المحرمه وإلى الصراع المستميت على هذه الدنيا انهم يسعون إلى صراب يحسبوا الضمان ماء حتى إذا جاءوا يجد لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه فالحذر الحذر من الافتتان هذه الدنيا فان ما عند الله خير وابقى آه. هذا لمن كان يعقر او لمن القى السمع هو شهيد وصلى الله على محمد واله واصحابه وسلم وان شاء الله بعد خطبه يكون معنا درس مع فضيله الشيخ الاستاذ محمد ابن عبد الوهاب العقيل استاذ العقيدة في الجماعة الإسلامية بالمدينه النبوية عبر الهاتف إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله وسلم.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 the mm -hmm. dude.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 غير المغتوب عليهم ولا الضالين آمين سدخ اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواة سنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر يسرك لليسرى فذكر فذكر إن نفعك الذكرات سيتركر من يخشى ويتجنبها الأشقاط الذي يصنب النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 Allah is Allah akbar Allahu akbar, <coughs> Allahu akbar.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ ناشعه عاملا تصغى نارا حانية تصفى من عين آلية ليس لكم طعام إلا من ضريع لا يسمي ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها داغيا فيها سرور مرفوعة فيها عين جاريا فيها سرور مرفوعة وأكواب ممضوعة ونمارق مصفوفا وضرابي مبثوثا أفلا ينظرون إلى العبد كيف خلقت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 Sami Allah almuer, je Nou, ik was... بسم الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله أنت السلام عليك أنت بارك ja.